وَاتَّبَعَ عَلَيْكُمْ صِيَامَكُمْ كَمَا Ya in alline amanu Ayam bagdudan, fakat وعلى الذين يطيقونه في الهدى والفرقان فما Olan, kana mariz bon o. Yüredu Allah'ı bıkmul yusra ve yüredu bıkmul yusra What is that? وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَاكُلُوا وَاشْرَبُوا حَدٍ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط ومن الْخَيْطِ قين أس ودي من الفجر ثم حدود الله فلا تقربوها كَذَلِكَ يبين ولا تقولوا أموا لكم بينكم بالباطل ولا تقولوا تأكلوا فريقا يسألونك عن الأهل وليس البروب أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ومن ALLA'LAKUM TUFLUN WAN QATILUN Tadu, inna Allah alayhi ummul Mu'tteedin. there تكون في نتوء. أَوْ فَلاَ عُذْرَ وَنَا إِلَّا عَلَى الظالمين للحرام والحور ما تقصص فمن تدع عليكم ف tad'u alayhim bimiz limaa tad'a alaykum bimiz Līmā taddā